بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تظليم وأرسل عليهم طيرا أبادين ترميهم بإجارة من تجين فجعلهم كعصف مأكوم